بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الامام جلال الدين السيوطي دراسة وتحقيق مصطفى عاشور وهذا هو الشريط الاول منه الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين كلمة المحقق حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاه وسلاما على من علمنا كيف نعطر ألسنتنا بذكر الله حين نصبح وحين نمسي أما بعد فإن حياتنا الدنيا ما هي إلا أيام وليال ودقائق وثوان تمضي متتابعه حاملة معها بصماتنا وتحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا وإذا هي في النهاية سجل لنا أو علينا وصحائف شاهدة بما قدمنا وخير ما يساعدنا على إحسان القول والعمل أن يكون لنا منهاج من السنة نسير على هداه في أعمالنا وأن يكون لدينا من الكلم الطيب ما يتيح لنا أن نعطر عرسياتنا بذكر الله حتى نلقى الله على خير ومن غير الإيمان السيوطي وهو المحدث والفقيه يتولى هذه المهمة في مقدرة وتمكن إنه ولا شك قادر على ان يصوغ من ذلك كله منهاجا ووظائف ترسم لنا الطريق وتحدد المعالم وتوضح الرؤية وتتيح للجميع فقه السنة في بسارة ويسر ولا شك في أن لهذا الكتاب ميزة على غيره فقد حرص السيوطي على أن بين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه وكأني به يعلمنا في كل وظيفة ما يقال وما لا يقال وما يفعل وما يترك ومن هنا كان اهتمامي بإخراج هذا الكتاب ليرى النور ويراه الباحثون على النور والله يهدينا الى الصواب مصطفى عاشور بين يدي الامام السيوطي ماذا اقول فيه بعد ان ملأ طباق الارض علما لقد قالوا فيه انه صاحب فنون وامام في كثير منها احفظ للمتون وابصر باستنباط الاحكام الشرعية وله الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور وجمع المتون ولاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره ولقد أفاد من ذلك كله وانتفع به في الإفتاء والتأليف فلا عجب أن يصبح اهلا للاجتهاد حيث كملت عنده أدواته كما اشترطها الأصوليون فلقد كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروط القياس ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف وإلى جانب هذا وذاك فقد تفضل للإفتاء بجامع ابن طولون سنة 72 وثمانمائة للهجرة ووضيف إليه تدريس الحديث ووضيفة الإسماع بالخالقه الشيخونية سنة 77 وثمانمائة هجرية فيا له من عالم موسوعي جليل من علماء الأمة السباقين إلى التأليف في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية يمتلك ناصية الكتابة فمن يحدثنا عوضاء في اليوم والليلة غيره يقول جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ان بعد فان علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به الا كل حبر وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بك بقول الاول لسنا وان كنا ذوي حسب يوما على الاحساب نتكل نبني كما كانت اوائلنا تبني ونفعل مثلما ما فعلوا فتعال الى كتابه لنتعرف على وظائفه مع وظائف اليوم والليلة حسبه انه للامام جلال الدين السيوطي وانه انتخبه بنفسه من الاحاديث والاثار وأنه قام بتلخيصه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب واجد لنا فيه عمل اليوم والليلة في وظائف محددة طبقا للسنة الصحيحة على الوجه الآتي وظيفة الاستيقاظ من النوم وظائف دخول الخلاء وظائف الوضوء وظائف الغسل وظائف الصلاة وظائف يوم الجمعة وظائف عشر من ذي الحجة، وظائف يوم عرفه وظائف تلاوة القرآن، وظائف الصوم، وظائف الأكل والشرب، وظائف اللباس والزينة، وظائف الجلوس والقيام، وظائف النوم، وظائف شتى ترد في الليل والنهار أذكار عارضه ولا شك أن كل مسلم يسعده أن تكون أقواله وأفعاله تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغفر بالرضى والقبول سجل هذا الكتاب جاء في سلسلة الفهارس من مطبوعات دار المغرب تحت رقم 460 ما يأتي عمل اليوم والليلة يراد به ما يقال من الذكر والدعاء والاستغفار من حين الاستيقاظ الى وقت النوم نسبه اليه حاج خليفة في كشف الظنون وجميل العظم في عقود الجوهر اوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فرغ من تأليفه في رجب عام 92 و800 للهجرة يوجد مخطوطا بالتيموريه ودار الكتب المصرية منهج التحقيق الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيق مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 2392 ولم لنا الاطلاع على غيره مما ضاعف من صعوبة المهمة اما آفات النسخ التي تواجه المحققين لكن إمامنا السيوطي جزاه الله خيرا قد أشار في مقدمة هذه المخطوطة إلى انه قام بتلخيص كتابه من كتابي منهاج السنة والكريم الطيب ومن هنا اخذت اراجع هذه الوظائف وتلك الدعوات على اصولها مسترشدا بما تضمنته كتب السنة ومع ان السيوطي المحدث هو الذي يلخص فقد رأيت ان اشير الى رواة الاحاديث من المحدثين وان القي الاضواء على بعض الاراء مفسرا ما يحتاج الى تفسير من الكلمات والعبارات ولم يفتني أن أقوم بضبط الكلمات وتقسيم الجمل والعبارات ووضع عناوين مميزة للوظائف الفرعية وقسمت الكتاب إلى فصول تتمشى مع الوظائف التي حددها الإمام السيوطي تيسيرا على القارئ المسلم ورغبة في إفادته ولقد أتحت لهذه المخطوطة أن ترى النور وتحتل مكانها اللائق بين الأذكار والدعوات وسوف يلمس القارئ أنني حاولت جهدي أن يرتفع الكتاب تبويبا وعرضا وإخراجا إلى المستوى اللائق به وبإمامنا جلال الدين السيوطي عمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطي مقدمة المؤلف الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فهذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة منتخب من الأحاديث والآثار محرر معتبر لخصته من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب والله ولي التوفيق الفصل الأول وظيفة الاستيقاظ من النوم إذا استيقظ الإنسان من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وبقية الحديث الذي رواه الإمام النووي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله إلى آخره والنشور الحياة بعد الموت الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله إلى آخر الحديث وهو حديث حسن صحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله إلى قدير وبقية الحديث إلا غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة إلى آخر الحديث وسكت عليه الإمام النووي بما يبدأ بعد الحمد لله والسناء عليه يبدأ بالسواك ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك رواه أحمد وماذا بعد السواك إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ماذا يقول إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء قال ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات من سورة آل عمران لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك أخرجه البخاري ومسلم الفصل الثاني وظائف دخول الخلاء ما السنة في هذا الشأن؟ السنة أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث بضم الباء وبسكونها ولا يصح قول من أنكر الإسكان وقد ثبت في الصحيحين عن أنس والخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة من اناث الشياطين اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواه الإمام النووي في كتابه الأذكار عن ابن عمر ورواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكار واليمنى عند خروجه ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه أبو داود والترمذي الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته ودفع عني أذاه رواه ابن السني والطبراني الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني آداب ينبغي أن يراعيها المسلم ولا يحمل ما فيه ذكر الله ورسوله كخاتم ودرهم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الاستدبار عكس الاستقبال لا يولي وجهه شطرها ولا يجعلها خلفه ويكمل التوجيه بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا فإن القبلة بيت الله فإذا استقبله فقد أسقط حرمته واستهان به ولا حرج على من يقضون حاجتهم داخل المراحيض. فمن ترك ذلك كتب له حسنة ومحي عنه سيئة ولا يستقبل بيت المقدس ولا الشمس والقمر لأنهما آيتان من آيات الله ولا الريح ويستتر ويبعد في الصحراء بحيث لا يراه أحد وكان أحسن ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف والهدف بفتح الهاء والدال كل شيء عظيم مرتفع قاله ابن فارس مثل الجبل وكثير الرمل والبناء او حايش نخل وهو مجتمع منه وقيل هو البستان الذي به النخل والحديث رواه احمد ومسلم وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر كان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حايش نخل وفيه شرعية الاستار عند قضاء الحاجة فإن لم يجد إلا كثيرا من رمل يجمعه ثم يستدبره فليفعل ويتبوأ لبوله أي يتخذ له مكانا يبول فيه وكان صلى الله عليه وسلم إذا وافى صلبا من الأرض أخذ عودا فنكت به الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه وكان صلى الله عليه وسلم يختار الموضع الدمث يعني الذي فيه تراب فإن لم يكن تراب نكس الموضع بعود أو نحوه ثم يبول وكان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وأمر أن يتوكأ على اليسرى وتنصب اليمنى ونهى عن ان يبال في الماء الراكد رواه البخاري في كتاب الوضوء ومسلم في كتاب الطهارة وأبو داود في كتاب الطهارة والجحر والموارد وموارد المياه جمع مورد وقارعة الطريق أي أعلاه والماء الجاري وتحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار وفي الهواء وعلى رأس جبل وفي المستحم أي مكان الاستحمام وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما جاء في مجمع الزوائد عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم وكما روى أيضا من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة وكلها أحاديث ترحب من التخلي في طرق الناس وظلهم وتؤذب المسلمين بآداب الخلاء وترسم صورة للإسلام الذي رفع شعار لا ضار ولا ضرار وحمل لواء النظافة بكل ما تضمنه وقائما وتحت المزارب وفي البالوعه وأن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول وان يستنجي بيمينه وان يتحدث وهو على الخلاء وان يقول أهرقت الماء ماذا يكون موقف من يعطس وهو يقضي حاجته سئل الحسن عن الرجل يعطس وهو على الخلاء قال يحمد الله في نفسه وبال النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائما من جرح كان بمبأضه وقد ذكره ابن الأثير في النهاية وضعفه الدار قطني والمأبض باطن الركبة وكان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي والعيدان طوال النخل الواحية عيدانة ونهى أن ينقع بوله في طشت فإن الملائكة تدخل ذلك البيت وجاء في منح المنة في التمسك بالشريعة والسنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتدخل بيتا فيه بول منتقع فمن بالة إناء فليرق وينبغي أن يكون في الإناء الذي يبول فيه نحو الثلث من الماء لألا يشرب الإناء من البول فيكون حكمه حكم المنتقع وقال إذا بال أحدكم فلينتثر ذكره ثلاثا وكان إذا استنجى ذلك يده بالأرض الفصل الثالث ورائف الوضوء ورد النهي عن التطهر بالماء المشمس قد جاء في الفقه الماء المشمس هو الماء الذي أثرت فيه الشمس تاثيرا بالغا وذلك إنما يكون في قطر حار ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه مكروه الاستعمال. لما روي عن الشافعي عن عمر أنه يورث البرص. ورواه الدار قطني عنه بإسناد صحيح وقيلت الكراهه بشيئين أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص ويقع التشميس في البلاد الحارة هذا والروايات في الماء المشمس ضعيفة كلها ولذلك قال العقيلي لا يسح فيه حديث مسند وقال الشافعي لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب وعلى ضوء هذا فيكون الراجح في الماء المشمس عدم الكراهه، إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها باعتبار أن الشرع منع الإنسان من تناول كل ما فيه ضرر والله أعلم ويفضل طهور المرأة في الإماء النحاس ويحسن أن يقول أول وضوئه بسم الله والحمد لله قال الحاسد المنذري في الترغيب والترهيب. ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم منها شيء عما قال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم وكذلك قال العز بن جماعه إن له طرقا تقويه وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة والسواك وغسل كثيل والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما بثلاث غرف وهي جمع غرفة والمبالغة هنا إلا للصائم والاستنثار وهو عكس الاستنشاق فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراجه وطرده بما يؤذي والأخذ باليمنى والتثليث والتخليل وهو غسل ما بين أصابع اليدين والرجلين ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشميك أما تخليل الرجلين فيبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وتقديم اليمين وإطالة غرته والغرة من كل شيء أوله وأكرمه ومن الرجل وجهه والغرة في الوضوء غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله وتحجيله وهو غسل بعض العود وغسل بعض الساق مع اليد او الرجل والموالاه ومسح كل رأسه واذنيه ولا يستعين ولا ينفض يديه ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم اثناءه ولا يسرف ويجلس مستقبل القبلة وبحيث لا يناله رشاش ويمر يده على العضو ويبدأ بأعلى الوجه ومقدم الرأس وبالأصابع إن صب على نفسه وإلا فبالمرفقين والكعب ويرسل الرجل باليسار ويجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق على يساره ويقف الصاب وهو الذي يقوم بصب الماء عليه ليتوضأ هذا ومد شبكات المياه إلى البيوت يسر مهمة الوضوء وساعد كثيرا على توفير الراحة وقضى على كثير من الأعذار فقد أصبحت المياه نقية طاهرة وأصبح لدى الكثيرين منها ما هو بارد وما هو ساخن فحمدا لله وشكرا يتفو على يساره ويشرب من فضلة وضوئه ويرش بين إذاره ويقول بعده على الفور قبل أن يتكلم مستقبل القبلة ناظرا إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثلاثا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جاء في الأذكار النووي ويقول في فداء وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلى قوله عبده ورسوله ثم قال قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضع أن يقوله ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به والله أعلم اما بعد الوضوء فقد سبق في التعليق السابق اللهم صلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني رواه النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة باسناد صحيح عن ابي موسى الاشعري ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة القدر ثلاثة ومن السنة الفعلية في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وهذا جزء من حديث رواه أبو داود عن أنس وعرك عارضيه بعض العراك والعربان صفحة الخدين وعركهما دلكهما ويقال خفيف شعر العارضين وشبك لحيته بأصابعه من تحتها وادخل إصبعه في فيه وفي حجر أذنه وكان يبلغ براحته إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه وكان يدلك أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره ويدلك عقبيه وذراعيه وكان إذا توضى لا يدع فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده وكان يغتسر بالصاع والصاع مكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد والمد كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز فهو ربع صاع ويتوضع بالمد وتوضا من اناء على نهر فلما فرغ أفرغ فضله في النهر وكان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء وتوضا مرة فمسح وجهه بطرف ثوبه وفي رواية فقلب جبة كانت عليه فمسح بها وكانت أم عياش وهي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كانت أمة لرقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثها ابن ماجه قالت كنت أوضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد قالت كانت أم عياش توضيه قائمة وهو قاعد والسنة بعد الوضوء لمن توضى يصلي بعد الوضوء ركعتين في أي وقت كان متى يسن الوضوء ويسن الوضوء من القيء والرعافي وهو خروج الدم من الأنث والحجامة والفصد والقهقهة في الصلاة وأكل ما مست النار ومس الأنثيين غيني وهما مثنى رفغ وهو أصل الفخذ ويقول ابن فارس كل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ لبن الراء في لغة أهل العالية والحجاز وتفتح الراء في لغة تميم والابط والأبرس واليهود والغيبة والكلب وكل كلمة خبيثة وأذ المسلم وكل ذنب وقص الأظفار ولقراءة القرآن والحديث وتدريس العلم الشرعي والذكر ودخول المسجد وزيارة القبر والوضوء قبل الوقت والمداومة عليه كلما أحدث وتجديد الوضوء لكل صلاة وجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف ولا يبادر بإهراقه قبل انتهاء مخالفة للمجوس الفصل الرابع وظائف الغسل السنة لمن جامع السنه لمن جامع الا يغتسل حتى يبول ولا يغتسل بارض فلاه والفلاة المفازة والجمع فلوات وهي الصحارى ولا فوق سطح ولا يواريه فاذا اغتسل استتر بغسل يجبه او حائط او ثوب فان يجد خط خطا كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيها ولا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وهي الثلث الاول من الليل وقيل ظلمة الليل مطلقا ولا يدخل الماء الا بمئزره والمئزر الاذار وهو كل ما ستر العورة فاذا اراد القاءه فبعد ان يواري الماء عورته ماذا يقول إذا خلع ثوبه قال بسم الله وإذا دخل الحمام سأل الله الجنة وتعوذ به من النار وما أبعد الفرق بين نار الدنيا التي يستعان بها في تسخين ماء الحمام ونار الآخرة وإذا خرج منه استغفر وشكر الله تعالى على هذه النعمة ويعطي الاجره قبل الدخول ويكره دخوله عند الغروب وبين العشاءين وهما المغرب والعتمه ويقدم اليسرى في دخوله واليمنى في خروجه ويبدا بغسل القدر ثم غسل الفرج وما حوله ثم يتوضا ثم يتعهد معاطفه وهي العطف الابط وعطف كل شيء جانبه ثم يفوض على راسه والافاضه صب الماء ثم شقه والشق الجانب والناحيه يبدع بالأيمن ثم الأيسر ويقدم أعلى بدنه ويسلث ويدلك ويصلي بعده ركعتين وسن لكل وقت الغسل انتهى الوجه الأول الفصل الخامس وظائف الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها وأول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله فإذا سمع الأذان قال مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ثم أنصت له ولم يتكلم وقال مثل ما يقول المؤذن وزاد في كل حي علة وهي قول المؤذن حي على الصلاة قد نحت اللعويون من الكلمات الثلاث حي على الصلاة كلمة واحدة حي على ومثلها البسملة أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي الحوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الثانية اللهم اجعلني من المفلحين وزاد في الشهادتين رضيت بالله رب وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبله اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين وأشهد علي عليها ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين وعبادك الصالحين واجعله عندك عهدا توفيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ماذا يقول عند أذان المغرب ويقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وهو جمع داع والدعاء الذين يدعون الله والإذبار عكس الإقبال فحين يدبر النهار يقبل الليل رواه أبو داود ورواه الترمذي في الدعوات وفي سنده أبو كثير مولى أم سلمة وهو مجهول وقال الترمذي حديث غريب وأبو كثير لا يعرف ماذا يقول عقب الأذان وعقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما جاء في صحيح البخاري عن جابر أن المقام المحمود فقد قال ابن الجوزي الأكثر على أن المقام المحمود الشفاعة وقال الطيبي المراد بذلك قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاه النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا وماتنا ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة كما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويدعو بما أحب ماذا يلبس يلبس ثوبين للصلاة فإن الله أحق من تزين له على كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغه والبساط والفراش الذي ينام عليه السنة عند الخروج إلى المسجد إذا خرج إلى المسجد قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ومخرجي إي خروجي والأشر هو البطر والبطر كفران النعمة والرياء العمل ابتغاء مدح الناس والسمعة والسمعة الصيت والذكر يقال فعله رئان وسمعة أي يراه الناس ويسمعوه خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة قال النووي حديث ضعيف أحد رواته الوازع ابن فيل العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل في قلبي نورا وجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وخلفي نورا واجعلني نورا إلى آخر الحديث في الطريق إلى المسجد حتى يدخله يمشي مقاربا خطاه أي غير مسرع ولا مبطئ بسكينة ووقار فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود وبقية الحديث قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي وابن ماجه وسهل لنا أبواب رزقك وعندما يخرج يقول مثل ذلك إذا خرج من المسجد ولكن يقول افتح لي أبواب فضلك قد علمنا القرآن حين تقرى الصلاة أن ننتشر في الأرض نبتغي من فضل الله وفضل الله عظيم وقد رواه ابن مردوي في كتاب الأدعية وزاد بعد ذلك والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السنة في دخول المسجد يوم الجمعة ويزيد في يوم الجمعة في الدخول اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وقد مدح الله نبيه موسى عليه السلام بقوله وكان عند الله وجيها سورة الأحزاب الآية التاسعة والستون وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك فإذا انتهى إلى الصف قال اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ويصلي ركعتين تحية المسجد وينوي الاعتكاف، والاعتكاف إقامة مخصوصة على وجه مخصوص وهو مستحب في جميع الأوقات وفي العشر العشر الأخير وفي العشر الأخير من رمضان آكد، وهو قربة إلى الله، واستحب الشافعي أن يعتكف يوما. آداب تراعى في المسجد: لا يشبك يديه ما دام في المسجد ولا في ذهابه إليه، ويتجنب البصاق فيه. فإن بدره بسق في ثوبه وبدره أي غلبه البصاق فلم يستطع أن يمنعه وجاء الوقت الذي أصبحت فيه لدينا مناديل مختلفة الأنواع مما يغنينا عن البصق في الثياب الذي كان بديلا للبصق في المسجد ولا يطرحها في المسجد ولا ينشد في المسجد شعرا ويقال لمن أنشد فض الله فاك ثلاثة، ولا ينشد الضال له. ومن فقد شيئا لا يقطع على المصلين صلاتهم بالإعلان عن ضالته ويقال لمن أنشدها فيه لا وجدتها ثلاثا أو لا ردها الله عليك أخرجه مسلم وفي الحديث ديهم على جواز الدعاء على من فعل ما لا يطابق الشريعة ولا يبيع فيه ولا يبتاع ويقال لمن فعل ذلك لا أربح الله تجارتك رواه الترمذي وابن حبان ولا يحلف فيه ولا يتحلق لحديث الدنيا أي لا يشكل مع غيره حلقة داخل المسجد ليست للعلم وإنما لحديث الدنيا ولا يتخاصم ولا ترفع فيه الأصوات ولا يشتهر فيه سلاح سيف أو نبل ومثلهما كل ما يهدد الامن الذي يستشعره كل من دخله ولا يمر فيه بلحم نيئ ولا يخرج منه حصاه وقد كانت المساجد تفرش بالحصى ومثل الحصى البسط والسجاجيد والحصر وكل ما هو خاص بالمسجد ولا يتخذ منه مكانا معلوما لا يصلي إلا فيه فالارض كلها مسجد وإنما حللت فصلي ولا فضل لمكان على آخر عدا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ماذا ينبغي إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة أجاب المؤذن وقال بدل لفظ الإقامة أقامه الله وأدامها أخرجه أبو داود ويدعو بما شاء وقبيل الإقامة يسبح ويهلل والتهليل أن يقول بعد التسبيح لا إله إلا الله ويحمد ويكبر ويستغفر عشرا عشرا أهل المسجد والإمامة ولا يتدافع أهل المسجد الإمامة وتدافع أهل المسجد الإمامة أي لا يدفع بعضهم بعضا كما يتدافع القوم في الحرب القيام إلى الصلاة ولا يقوم المأمومون حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ماذا يقول بعد الإحرام فإذا أحرم أي ستح صلاته بتكبيرة الإحرام وهي التي تحرم على المصلي أن يأتي من الأفعال أو الأقوال ما ليس من الصلاة يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والبكرة أول النهار والأصيل نهايته وهو قبيل المغرب وهذا من حديث رواه مسلم وأبو عوانة ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في التطوع وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وحنيفا أي مائلا عن الباطل بعيدا عنه إن خلاتي ونسكي أي العبادة ومحيايا أي حياتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين رواه مسلم ويقول الشيخ الألباني في أكثر الروايات وأنا أول المسلمين وفي بعضها وأنا من المسلمين والظهر أنه من تصرف بعض الرواه قد جاء ما يدل على ذلك فعلى المصل أن يقول وأنا أول المسلمين ولا حرج عليه في ذلك خلافا لما يزعم البعض توخما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك بل معناه بيان المسارع في الانتفال لما أمر به ونظيره قول الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وقال موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك اي لا أعبد غيرك قاله الأزهري ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك ولبيك إجابة بعد إجابة أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ويقول أهل اللغة ألبذي المكان أي أقام فيه وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى لأنه ليس في فعله شر بل أفعاله كلها خير لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة وهو كله خير لا شر فيه والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى أنا, تباركت أنا, أنا بك وإليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان يقوله في الفرض والنفل رواه النسائي بسند صحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والدنس هو الوسخ اللهم ارسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرض رواه ابو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجدك أي عظمتك وفي القرآن جد ربنا أي عظمة ربنا وقيل غناه ولا إله غيرك رواه ابن منده في التوحيد بسند صحيح ورواه النسائي في اليوم والليلة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رواه مسلم وأبو عوانه. كما ينبغي لكرم وجه ربنا عز وجل ماذا يقرأ في الصلاوات الخمس ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة الأوابين خاصة ويكون في الصبح والظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قفاره والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا وابتداء أو ابتداءه من قاف على الأصح وفي ثلاث المغرب ربنا لا تزق قلوبنا الآية وفي صلاة مغرب, مغرب ليلة الجمعة الكافرون والإخلاف ولا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بدون عشر آيات. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية في الصلاة. كيفية وضع اليدين. كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. رواه مسلم وأبو داود وهو مخرج في الإرواء. ثم يشدهما على صدره. وجاء في صحيح ابن خزيمة وروى أبو داود. وكان يضعهما على الصدر ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة كيفية الركوع وكان يسكت سكتة رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه إذا فرغ من قراءته عند ركوعه وفي رواية كان يسكت بعد القراءة هنيئةً. يقال مكث هنيه أي ساعة رطيفة وتصغر على هنيه. يسأل الله من فضله. فإذا ركع قال سبحان رب العظيم ويحمده ثلاثا. صحيح حيث صحيح رواه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي. وفيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات. كابن القيم وغيره وهو الأقل أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة وهو الأكمل سبحانك من جبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح والجبروت والملكوت صيرة مبالغة من الجبر وهو القهر والملك وهو التفرف أي هو سبحانه صاحب القهر والتفرف البالغ كل منهما غايته فائدة هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا اختلفوا في ذلك وتردد فيه ابن القيم في الزاد وجزم النووي في الأذكار بالأول فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب والوظائف وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليل على الجمع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة والاتباع خير من الابتداع ويقول الشيخ الألباني وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره إطالة هذا الركن وغيره حتى يكون قريبا من القيام فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار وهذا أقرب إلى السنة سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وهو من أذكار الركوع قد روى البخاري ومسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه أي في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وابو عوانة وقال ابو اسحاق السبوح الذي يتنزه عن كل سوء والقدوس المبارك وقيل الطاهر وقال ابن سيدة سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لانه يسبح ويقدس من لسان العرب اللهم لك ركعت وبكى آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومستقلت به قدمي من رب العالمين أي ما حملته من الاستقلال بمعنى الارتفاع فهو تعميم بعد تخصيص والحديث رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني كيفية الركوع والسجود وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه رواه البخاري وأبو داود قد رويا وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما وروى الحاكم وصححه ووثقه الذهبي والطيالسي وهو مخرج في صحيح أبي داود وكان يفرج بين أصابعه وبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. لا روى البيهقي بسند صحيح والبخاري كان إذا ركع لست ظهره وسواه وروى الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وكان إذا ركع فرج بين أصابعه روى الحاكم وصححه وفقه الذهبي والطيالسي وكان يفرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رواه مالك والبخاري وابو داود قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم, من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتبرونها أيهم يكتبها أولا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد هواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود أهل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والجد هو الحظ والعظمة والسلطان أي لا ينفع للحظ في الدنيا بالمال والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح وقد رواه مسلم وأبو عوانة ماذا كان يقول في سجوده فإذا سجد قال سبحان رب الأعلى وبحمده ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وهو الأقل وسبعا وهو الأكمل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم وهذا النوع من أذكار الركوع ايضا اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدار قطني. اللهم فر لي ذنبي كله على نيته وسره وأوله وآخره رواه مسلم وأبو عوانه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك رواه مسلم وأبو عوانه وابن أبي شيبة في المصنف رب أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي رب, رب هذه يدي وما جنت, جنت علي نفسي روه ابو نصر والبزار والحاكم وصححه يا عظيما يرجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم ويقول رب اغفر لي ثلاثا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على اي هيئة يكون السجود كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأصابعه وبأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري وأبو داود وروى ابن سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى حتى كان يستقبل القبلة بإبهامه وأمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى بيديه عن عينه ووضع كفيه حذو منكبيه وكان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه يقول الشيخ الألباني كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه رواه ابن خزيمة والدار قطني والحاكم وصحاه وعفقه الذهبي ثم قال معلقا وما عارضه من الحديث لا يصح وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا قال السجود ودعا الجلوس بين السجدتين فإذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس وفي روايه ابي داود وعافني وإسنده حسن وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يثوي قاعدة وقال سمره كان يأمرنا إذا رفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسا كان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح وأمر بذلك المسيئ صلاته وقال له لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك رواه أبو داود والحاكم وصححه وفقه الذهبي ولا نستوفز يقال السوفز في قاعدته أي قاعدة منتصبا غير مطمئن على أطراف الأقدام رفع اليدين وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى دخل في الصلاة كان يرفع يديه تارة مع التكبير رواه البخاري وابو داود وتارة بعد التكبير وتارة قبله رواه البخاري والنسائي وكان يرفعهما ممجدة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما وكان يجعلهما من منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وإذا ركع رواه البخاري ومسلم وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم وكذا الرفع عند الاعتذال من الركوع وهو مذهب العلمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله كما رواه ابن عساكر واختار بعض الحنفية منهم عصام ابن يوسف ابو عصمة البلخي وهو تلميذ الامام ابو يوسف واذا رفع من الركوع واذا قام من الركعتين رواه البخاري وابو داود وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا وضع الرجلين وينهى أي يقدم الرجل في صلاته إحدى رجليه إذا نهض الجلوس للتشهد فإذا جلس للتشهد قال بسم الله خير الأسماء وبالله التحيات مباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله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 الأمر الذي يأثم به الإنسان أو الاسم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم وكذلك المغرم ويريد به الدين بدليل تمام الحديث قالت عائشة فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت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 وأعوذ بك من النار رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم رواه أحمد والطيالفي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقد خرجه الألباني في الصحيحة انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اننا اساءنا فاغفل لنا ذنبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك وما تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أي من شر ما فعلت من السيئات ومن شر ما لم أعمل من الحسنات أي من ترك العمل بها أواهم سائل بسند صحيح وأن أبي عاصم في كتاب السنة انقلد القلوب ثبت قلبي على دينك ويدعو من به ويفأل حاجته وخصوصا في الصبح هيئة التشهد وكان صلى الله عليه وسلم إلى قعد في التشخد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحنام شيئا ولم يحركها مما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إلى عليه وهو يصلي وكان إذا استؤذن عليه وهو يصلي سبح وكان يمزح العرق عن وجهه في الصلاة منهيات عنها ومهز الصلاة عن الالتفات ورفع البصر الى السماء وعن عقف الشعر وهو نفره او فتله وكف الثوب وهو خياطته او تغيير وضعه من حال الى حال والاشتغال بذلك والاختصار وهو وضع اليدين في الخاصرتين ومسح الحصار. ونسح الزمنة من أثر التراب قبل الفراغ والنفخ قبل أن ينفخ في السلاح رده التلمذي والطبراني في الكبير والأوسط والنفخ في السلاح يدري مجرى الكلام ولذا قال علماؤنا إذا كان نفخ نفخ يسمع فهو كلام ويقطع السلاح لأن النفخ إنما هو أث أو تث وهو كلمة وتفقيع الأصابع وتشبيكها وتعطية الفن والأنف تغنيب العلم وقال التساؤب في الصلاة والقرآن والعطاس والمخاط من الشيطان رواه البخاري في كتاب الأدب ومثل كتاب الزهد وابو داود في كتاب الأدب ونهى عن التساؤب في الصلاة وقال يمسك ديبه على فيه فإن الشيطان يضحك منه فيتساؤد أحدكم فليخذ المستطاع قال مجاهد وليمسك عن اتراءه وعطس رجل خلفه فقال الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من امر الدنيا والآخرة فقال ما تنهي الدنيا العرش ونهى أي يسلم المثل على أحد او يسلم عليه علاج بالوسوسة في الصلاة وشك إليه رجل الوسوسة في الصلاة فما يدري اسبابها فقال إذا أجدت ذلك فرفع إصبعك السبابة اليمنى فطعا في فخدك الإسراء وقل بسم الله فإن يزكم الشيطان قال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلوا بالوسوسة في الودود أو في الصلاة أو شبهها فإن الشيطان إذا سمع الذكر خمس أو تأخر وبعد ولا إله إلا الله رأس الذكر من أدب الإسلام عند الحجز في الصلاة وقال اذا أحدث احدكم في الصلاه فليضع يده على امده ولينصرف التسليم وما بعده سلم قال السلام عليكم ورحمه الله مرتين يمينا وشمالا يلتفت في كل مره حتى يرى خده وعلى هذا ما دام عمله رواه خمسة عشر صحابي باسمه صحاح ويحذف السلام ولا يكتمه ثم يمسح جبهته بيبه الومنى ويستغفر الله ثلاثة فيقول أستغفر الله من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وينسح يمينه على رأسه ويقول بسم الله من لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والغن والحزن ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياب الجلال والإكرام وتباركت اي تعظمت إذا كثرت صفات جلالك وكمالك والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والمماذه عن سوبان كان إذا انفرح من صلاته استغفر فلاسا وقال اللهم إلى آخر الحديث ثم يقع الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاف عشر مرات والمعوذتين ويسبح ويحمد ويكبر عشرا, عشرا عشرا وهو الأقل او 33 ويقول 800 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه البخاري ومسلم وأحمد. ويحمد ويكبر 25. 25 أو ويحمد و30 ويكبر و30 ويحلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ويقول سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك جد متفق عليه اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنه الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر روى البخاري والترملي وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن بمر الصلاة. اللهم إني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك أن ارد إلى أرض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم أعني على ذكت ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي في الردى وهو الهلاك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار في النفية والنات ومن شر المسيح الدجال اللهم لي ديني الذي جعلته عصمة لي لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم أجلني من النار وأدخلني الجنة وجولني من الحور العين اللهم إني أعوذ بك من كل عمل مخذيني وأعوذ بك من كل صاحب مرديني وأعوذ بك من كل أمر يلهيني وأعوذ بك من كل فقر من وأعوذ بك من كل شيء يطليني والطغيان تجاوز القدر والحد والإسراف في الظلم والمعاصي والكفر اللهم يسلي بالندي وخطايا كلها اللهم من صاش الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا وصف سيئها إلا أنت اللهم جعل خير عمري آخره خير عملي خواتمه وجعل خير أيامي يوم لقاك خصوصية الصبح يختلف الصبح بأن يقول بعدها وهو ثاني سبحان الله وبحمده وأستغفر الله إنه كان توابى سبعين مرة أو مئة مرة قبل أن يتكلم وبأن يقرأ سورة الإخلاف إثنة عشرة مرة أو مئة مرة قبل أن يتكلم وبأن يقرأ من أول سورة الأنعام إلا يكسبون، وبأن يقول اللهم نيأسرك علم نافع ورزق طيبا وعملا بتقبل وهو احمد ابن ماجه عن ام سلمة اللهم اصلح لديني انا جعلته لعصمه ثلاث مرات متى يقوم من صلة صبحة من مجبسه والسنة من صلة الصبح ان لا يقوم من مجبسه بل يثبت فيه بذكر الله حتى يطلع الشمس ويصلي ركعتين ويكره النوم بعد صلاة الصبح نوافل الصلاة ركعة الفجر يقرأ في جماء الكاشرين والاخلاص ويقول بعدهما اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافين ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من النار ثلاثا لا اله الا انت اغفر لي فاذا كان يوم الجمعه زاد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا ركعتي الإشراق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زادت الشمس من مطبيع الماء قيد رمح وقيد بكسر القاف أي مقدار أو رمحين صلى ركعتين ثلاث الضحى إذا مضى ربع النهار وأقلهم ركعتين ثم أربع ثم, ثم ثمان يسلهم من كد ركعتين ثم عشر ثم ثم ثم, ثم ما سميت إذا تسارق الوقت كقيام الليل وكان عبد الله المغالب يصلي الضحى مئة ركعة ما ورد في القراءة في خلاة الضحى ورد في القراءة فيها سورة الشمس والضحى وسورة الكافرون والإخلاص وآية الكرسي وسورة الإخلاص عشرا عشرا وسورة الكافرون والإخلاص في الأولى والمعوذتان في الثانية ويقول بعدها اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ويقول رب فرني لي وتب علي انك انت التواب الغفور مئة مرة صلة الزوال يقال زارت الشمس اي تحركت من حية بعد ان كانت عمودية في وسط السماء ويسمى ذلك الوقت وقت الزوال ويكون ظهرها اربع ركعات من الزوال الشمس قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسلم يطول فيهم اضطراءه يقرأ سورتين من الطوال راتبة الظهر أربعة أربعة قبلها وأربعة بعدها والمؤكد منها ركعتان المؤكد في الجمعة والمؤكد في الجمعة أربعة قبلها وأربعة بعدها من غير فصل والمؤكد فيها ست ركعات بعدها صلاة ما بين الظهر والعصر كانوا يطهون يحيون ما بين الظهر والعصر ويشبهون ذلك بصلاة الليل وكان ابن عمر يصلي في هذا الوقت اثنتي عشرة ركعه راتبه العصر يقال امر راتب اي دائما ثابت اربع ركعات قبلها يفصل بينهن بتسليم أو ركعتان راتبه المغرب قبلها ركعتان خفيفتان وبعدها ركعتان والسنه المداوره بهما قبل ان يتكلم ويقع فيهما الكافرون والاخلاص ويقرأ بعدها يا مقلب القلوب سمت قلوبنا على دينك صلاة ما بين المغرب والعشاء عشر ركعات أو عشرون ركعة راتبة العشاء قبلها ركعتان وبعدها ركعتان أو اربع بلا فصل ويقرأ فيه السمدة وتبارك او الكاثرون والإخلاص الوتر أقلب ركعة ثم ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم إحبى وهو أكثره والأفضل في غير الثلاث الفصل وفي الثلاث الوثل ويقرأ في الأول يسبح وفي الثاني الكاثرون وفي الثالثة الإخلاف والمعودتين أو يقرأ في الأولى الهاكم والتوبة والزوجلة والثاني العفر والنصر والكوثر والثالثة الكاثرون وتبت والإخلاص ويقمت في الأخيرة بعد الركوع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نستعينك أي نطلب منك أن تعيننا ونستهديك أي نطلب منك أن تهدينا ونستغفرك أي نطلب منك أن تغفر بمبنى نسمى عليك الخير كله أي ننضحك بكل خير لا نكفرك أي لا نجح دنيمتك نخبع أو نترك ونتبرأ نفجرك اي من يجد نعمتك ويحيد عن طريبك نشفد اي نسرع ملحق لا شق بهم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونسمي عليك ولا نكرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونشفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك كن عذابك الجدة بالكفار منشق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم قني في من هديت وعافني في من عافيت وقني شر ما قبيت اللهم إنك تقبي ولا يقضى عليك وإنه لا يظل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت وصل الله على النبي أمي محمد وعلى آله وسلم ويشرع القهوة في الوتر لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من بيت إذا آخر الحديث ماذا يقول إلى سلم ويقول إلى سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة رب الملائكة والروح اللهم إني أعرض رباك من سخطك واعور بمعاساتك من عقوبتك واعور بك منك السواكو بعد الوطر والسواكو بعد الوطر سنة صدق التسبيح اربع ركعات بلا فصل يقرأ فيها الهاك والعصر والكثيرون والاخلاص ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله خمس عشرة مرة في كل قيام وعشرا في كل ركوع واعتدال وسجود وجلوس وبين السجدين وجلوس الاستراحة والتشهد روى اول حديث احديثه من انطلب كثيرة وعن جماعة من الصحابة ماذا يقول قبل السلام ويقول فيه قبل السلام اللهم اني اسألك توفيق اهل الهدى واعمال اهل اليقين وعدم اهل الصبر وجد أهل خشية وطلب أهل الرغبة وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك بالتوبة خوفا منك وحتى أتوكل عليك في الأمور فاسنظن بك سبحان خالق النهار متى هذه به الصلاة هذه به الصلاة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة صرف التوبة وكيف نصليها ركعتان يقرأ بعدهما برواية ابن حبان والبيهقي اللهم إني أتوب إليك من ذنب كذا وكذا اللهم اللهم إني هذا آخر العهد به صدات الحاجة ركعتان برواية أحمد بسلم صحيح عن أبي الدرداء فإذا فرغ أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إن الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك النجوبات رحمتك وعزائي مغفرتك والغنى من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرّجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لفربا إلا قضيتها يا عرحم الراحمين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني بك إلى ربي في حديثي هذه ليقضيها لي اللهم شفعه في صلاة رب الضالة فإذا فرغ قال اللهم رد الضالة هادي الضالة تهدي من الضراره رد علي الضالة بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطاك صلاة الاستخارة في ركعتاني ويسنن من اراد امرا من الامر المباحة والتدفى عليه وجه الخير فيه ان الواجب والمندوب فكل منهما مطلوب الفعل والمحرم والمكروه كل منهما مطلوب الترك ولهذا لهذا الاستخارة الا في المباح يقول بعدهما اللهم اني استخيبك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من خدمك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل امري واجله فقدره اقبل به ويسره فقدره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل امري واجله فصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به ويسمي حاجته وفي الحديث إذا هنت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم منظر إذا يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عارب الأمر قال اللهم خر لي واختر لي والاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صر حده نفس حديث البخاري وإذا استخارا مضى بعدها بمن شريخ صدره والله أعلم ومن النوافر وركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه وإذا نزل به أو شدة أو خصاصة أي الرزق أو مثله ولد أو أخ أو قريب أو حزبه أي أهمه أمر وريت الآثار بكل ذلك وإذا كان الصباح أو النساء قال الله ما أنت ربي لا أله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك مثبات أبوء أي أرجع لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فالشر لي إنه لا وافر الدنيا إلا أنت أعود بك من شر ما صنعت اللهم بك أصبحت وبك أمسيت وبك نفيا وبك نموت وإليك المصير والمصير هو الحياة بعد الموت وفي المساء وإليك المصير أصبحنا وأصبح الملك لله أو أنسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعود بك من شر هذا اليوم ما بعده أي الليلة ربي أعود بك من الكسل وشر الكبر وأعود بك من عذاب النار وعذاب القبر ويقول أعوذ بكلمات الله التامنات كلها من شر ما خلق ثلاثا بسم الله له بر يبر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا رضيت بالله رب ودل دينا ديني أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاثا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ونفسي وأهلي ومالي اللهم افتر عوراتي وامن من روعاتي والروعات اي ان ويخوفني ويصبح مصدر تهديد لي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم اصبح او امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ويقول اللهم عافني في ببني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاثا سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ان ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علما آمنت بالله الذي ينفق السماء من تقع على الأرض إلا بإذنه أصبحنا وأمسينا على فضرة الإسلام وكلمة الإخلاص وليه محمد وليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتي إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين اللهم جعل أول هذا النهار أول مولة صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ويقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك آمنت بك مخلصا أتوب إليك من شر عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت ثلاثا الحمد لله الذي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله النبي ذهب النهار وجاء بالليل أو بالليل وجاء بالنهار ونحن في عافية اللهم هذا خلق قد جاء فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها وما عملت فيه من حسنة فتقبلها وضاعفها مضاعفة اللهم أنت بجميع حالة يا عالم اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعود بك من فجأة الشر يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بسم الله على نفسي وأهلي ومالي سبحان الملك القدوس حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء اشهد ان لا إله إلا أنت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ويقول سبحان الله عادنا في السماوات والأرض وسبحان الله من في السماوات والأرض وسبحان الله ملأ كل شيء ويقول الحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك الحمد لله الذي ذهب الليل بقدرته وجاء النهار برحمته خلقا جديدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في قبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعلى ذلك أبعث إن شاء الله اللهم نذكر محمدا أننا بالسلام ويقول بسم الله ما شاء الله لا يسرف الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة اللهم أنت خرقتني وأنت تهديني وأنت تطعبني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني سبعة اللهم إني أعوذ بيت من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بنافيتها ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاثة ويقرأ هو الذي لا إله إلا هو إلى آخره من سورة الحشر ويقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عدثة إلى آخرها ويقرأ من أول غافر إلا إليه المصير وآية الكرسي وأربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا من آخرها وآخر الإسراء والإخلاص والمعوذتين ثلاثا ويقول سبحان الله وبحمده مئة مرة أو ألفا ولا إله إلا الله محده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشرا او مئة وسبحان الله مئة والحمد لله مئة ولا إله إلا الله مئة والله أكبر مئة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا اللهم ما قلت من قول أو نمرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت ولينا في الدنيا والآخرة أسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت وربت النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك أعود بك اللهم أن أضرم أو أضرم أو اعتبئ أو يعتبئ علي أو أكتسب خطوئة محبطة أو تبطر ثوابي أو جنبا لا يغفر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة زل جرار والإكرام اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير نقسمه في الغداء أي في أول النهار من نور ينفر ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وبر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة مفر منه عنها وشر تدفعه ويقول عند طلوع الفجر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ويقول عند طلوع الشمس: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقابعنا فيه عشراتنا. والعشرة الزلة والدم والعشرات. ويقال عشرته أن من سقوطه وأخذ بيده. الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقابعنا فيه عشراتنا ولم أعذبنا بالنار. الحمد لله الذي يحلل عافيته وجاء بالشمس من مطلعها اللهم إني أصبحت أشهدك بما شهدت به على نفسك وأشهدت ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اكتب شهادتي مع ملائكتك وقال العلم ومن لم يشهد لك بما شهدت فاكتب شهدتي مكان شهدتهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجوال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تجيبنا في رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته وعننا من, وعن من خلقك اللهم أصلح لي لديني الذي هو اسمة أمري وأصبح دنياي التي فيها معيشتي وأصبح لآخرتي التي إليها منقلبي وانقلب إليه آيب بعد رحلة الحياة أي انقلب إليها عائد بعد عشرة الحياة فهي مكان رجوعي وهي مرجعي وكلمة منقلب اسم مكان من انقلب أي محل الانقلاب وقد تكون مصدرا مثل الانقلاب وعند الغروب أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق ماذا يقول في أي وقت كان من النهار يقول في أي وقت كان من النهار لا إله إلا الله الملك الحق المبيل مئة ولا حول ولا قوة إلا بالله مئة ويستغفر الله مئة ويستعيد من الشيطان عشرا اللهم بارك له في الموت وما بعد الموت خمس وعشرين ويستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات سبع وعشرين ويقرأ كل يوم سورة الإخلاف خمسين مرة أو مئة أو مئتي مرة انتهى الوجه الأول ويقول سبحان الله عاد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي توابع كل شيء لعظمته والحمد لله أمن كل شيء لعزته والحمد لله أمن خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الفصل السادس وظائف يوم الجمعة الغسل وقص الشارب وقلم الأنفار أي تقلومها وقصها وأخذ الزائد منها ويسمى ما أخذ منها قلامة ظفر ويضرب بها المثل في صغر الشأن ولبس أحسن الثوب والعمامة والطيب والبخور والثواك وتسريح اللحية والتبكير وتأخير النوم والغداء إلى بعد الصلاة ما يتبع عند دخول المسجد وإذا دخل المسجد صلي ثمان ركعات ثم يجلس والإنصات إذا خطب الإمام إلا في رد السلام وتشميط العاطس وإذا معس والإمام يخطب تحولا من مجلسه إلى مجلس صاحبه ويتحول صاحبه إلى مجلسه ولا ينتقد وضوءه مدام تمكن من قهوده وهذا التحول منذوب لأن الحركة قد تلهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة وقد ورد إذا نعس أحدكم وهو في المجلس فليتحول مجلسه ذلك إلى غيره رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح ماذا يفعل بعد الجمعة ويقرأ بعد الجمعة قبل أن يتكلم الإخلاص والمعوذتين سبعا سبعة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة وقد ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع. فعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصحها ويقول ابن قيم يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته لقوله أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام كيفية السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مائة مرة أو ألف مرة فيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي ويصلي راتبة الجمعة التي بعدها في بيته لا في المسجد ويمشي بعدها لزيارة أخي أو زيارة مريض أو حدوث جنازة أو عقد نكاح ويقرأ يوم الجمعة سورة الكهف فقد روى النسائي والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ويقرأها قبل أن يخرج الإيمان وآل عمران وهود والدخان ويقرأ ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران والكهف وياسين والدخان وماذا بعد القراءة يتصدق بما تيسر ولا يحضر مجلس قومه عشية هذا النهار ويستغل بالذكر والدعاء الغروب. ويقول سبع مرات ليلة الجمعة ويومها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك, وأنا عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ونصيتي بيدك أنسيت على عهدك ووعدك أعود بك من يشر ما صنعت أبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي ويقال باء بذنبه أي ثقل به فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يحرص فيه على الاستكثار من الحسنات واجتناب السيئات فإن الحسنة والسيئة تضاعه فيه ويكرر الدعاء راجيا أن يصادف ساعة الإجابة فقد ورد عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر رواه أحمد قال العراقي صحيح أحسن الأوقات وأنجي الأوقات عند طروع الشمس ومن زوالها إلى أن يسلم الإمام ومن بعد العصر إلى الغروب وعند انتهاء وقت الإقامة لصلاة الجمعة السنة لمن فاتت صلاة الجمعة من غير عذر والسنة لمن فاتت صلاة الجمعة من غير عذر يتفدق بدينار أو درهم أو نصف دينار أو درها ونصف درهم أو صاع حمطة او نصف صاع والحنطها القمح والصاع مكير يكار به وهو اربعة امداد والمد عندهم ربعه ومقداره رطل وثلث الليالي التي يستحب احياؤها في السنة ويستحب احياؤ خمس ليالي في السنة ليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النص من شعبان واول ليلة من رجب من وظائف يوم الجمعة عياة المريض الموضع في يوم الجمعة عياة المريض وعيانته زيارته, زيارته والزائر عائد والزائرة عائدة والجمع عود وعائدات والسنة فيه التخفيف قدر ثوان وهي مرة في المرض ومجد نافله، ولا يكون كل يوم بل غبا أيوان بعد يوم قد جاء في التوجيهات زر غباً تزدد حبا او ربع، ومن ادابها ان يصافحه ويضع يده حيث يشتكي ويسأله كيف هو وينفس له في اجله ان يعطيه الامل بطول الاجل فيبشر ولا ينفر ويرغبه في العيش والتنفيس والتسويف واحد ماذا يقال عند المريض ويقال عنده اللهم رب الناس اذهب الباس والباس بغير هموث نفس الباس لا فرق بينهما والباس الشدة ونحن نقول مريض عند زيارته لا بأس عليك اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما والسقم مرض وفي القرآن الكريم على لسان إبراهيم قال إني سقيم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله الرحمن الرحيم أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد ويعيدك أن يحصنك وأحميك وعصونك وأحفظك بالله فهو خير حاجزا وهو الصمد الذي يصمد ويرجع إليه عند الشدائد وقفوا نظيرا ومثيلا ومشابها اللهم أذهب عنه ما يجده وآجره فيما ابتليته ربنا الله الذي في السماء مقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنها بنا وخطايانا إنك أنت رب الطيبين واجره أي النحو الأجر لصبره على ابتلاءك له فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ويقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك زيارة القبور ومن وظائف يوم الجمعة زيارة القبور ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم ونا فرط ونحن لكم تبع والفرط من يتقدم القافلة ليرشدهم إلى الماء ويدلهم عليه فهم قد تقدموا على الطريق إلى الله ونحن ورائهم أسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن على الأثر أو نتبعكم ونأتي وراءكم أصبتم خيرا كثيرا ويقيتم شرا طويلا السلام عليك عليكم أيها الأرواح الغائبة والأبدان البالية والعظام النخرة يقال نخر العظم بلية وتفتت التي خرجت من الدنيا وهي بالله موفقة اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني ويقرأ ياسين وآية الكرسي والإخلاف 11 مرة والمعوذتين وهي قل أعوب رب الفلق وقل أعوب رب الناس وكلتاهما تعوذ الإنسان بها من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس والناس ينطقون الكلمة بالواو مشددة مفتوحة وهذا خطأ فكل واحد منهما معوذة تعوذ الإنسان وتحميه وهما معوذتان دواو المشدوية المكسورة وإذا كان بدينا طفلتان عوذناهما بالسورتين نقول عنهما إنهما معوذتان أي محصنتان الفصل السابع وظائف عشر للحجة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وإن صيام كل يوم منها يعدل بصيام سنة وقيام كل ليله بقيام ليلة القدر وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام حب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر للحجة يعدل. صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي والنماجة والبيهقي قال الإمام الشوكاني والحكمة في تخصيص عشر الحجة بهذه النزية اجتماع أمهات العبادة فيها الحج والصدقة والصيام والصلاة ولا ذلك في غيرها وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال وإن صيام كل يوم منها يعدل بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر والعمل فيهن يباعف سبعمائة ضعف وعن, وعن أبي أبي ابن مالك قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف يوم يعني الفضل رواه البيهقي ورغي أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة الفصل الثامن وظائف يوم عرفة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مئة مرة قال النووي في الأذكار وهو حديث حسن ولفظه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد الذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسست الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح رواه الترمذي في الدعوات من حديث علي بن سابت عن قيس بن الربيع وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ليس من حديثه ولذلك قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري اللهم إني أسألك مسألة المسلمين أي يسلمون أمرهم لله ويرضون بقضائه ويصبرون على بلائه وأبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل والابتهال التضرع في قوله تعالى ثم نبتهل أي نخلص في الدعاء من مختار الصحاح وأدعوك دعاء الخائف الغرير اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا. وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم اني اعوذ بك من وسوات الشيطان في الصدر وشتات الامر وفتنه القبر وشر ما يلج في النهار اي يدخل فيه وشر ما يلج في الليل وشر ما تهب به الرياح من شر بوائق الدهور اي مهلكاته ويقول الف مره سبحان الله الذي في السماء عرشه سبحان الله الذي في الارض موطنه جعلها لنه سكنا وموطنا سبحان الله الذي في البحر سبيله اي جعله سبيلا وطريقا من طرق المواصلات سبحان الله الذي في النار سلطانه اي جعلها قاهرة لأعدائه وأعدها لهم سبحان الله الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في قبور قضاؤه سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه ويقرأ سورة الإخلاص مئة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مئة مرة صلى الله عليه وسلم من حفظ لسانه وبصره وسمعه يوم عرفة وفر له من عرفة إلى عرفة الفصل التاسع وظائف تلاوة القرآن يستحب الإكثار منها ففي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهو عن مسعود رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وبقيته لا أقول ألف لا حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال سل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال قرأه في خمس عشرة قال إني أجد قوة قال قرأه في سبع ولا تزد على ذلك كما جاء في البخاري ومسلم وأبي داود قال المناوي معلقا على قوله ولا تزد على ذلك فإن قارئه ينبغي أن يتفكر في معانيه وأمره ونهيه ووعده ووعيده وتذبر ذلك لا يحصل في أقل من أسبوع وأنا به ومن ثم رأى جمع قراءته في الأسبوع من الورد الحسن قال في الأذكار وهذا فعل الأكثر من السلف وقال نكحول كان أقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في سدع وقال قيس بن أبي صعفعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن قال في خمس عشرة قال إني أجد أقوى من ذلك قال قرأه في جمعة وقال بعض العلماء يكرم تأخير ختمة, أكثر ختمة أكثر من أربعين يوما بلا عذر ونص عليه أوث الثقافي كنت في وقت أفدي ثقيف فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على حزب من القرآن فأردت أن لا حتى أقضيه فسألنا أصحابه كيف تحزبون القرآن قالوا نحذبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتفع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل منقاف حتى نختم مستحبات ويستحب الوضوء لقراءه القرآن والسواك ويقرأ في مكان نظيف ويجلس مستقبل القبله بخشوع وسكينة ووقار مطلقا راسه ويتعود في افتدار القراءه جهرا والترتيل والتدبر والبكاء والتباكي يقال بكى أي سال دمه حزنا وتباكى أي تكلف البكاء ويحسن الصوت بالقراءة والجهر إذا لم يخفي رياءا ولم يؤذنائما أو مصليا والقراءة في المصحف لأن النظر فيه عبادة وأن لا يتكلم في أثناء القراءة مع أحد ولا يضحك ولا يعبس ولا ينظر إلى ما يلهي وإن كل حرف أي كل قراءة فقد نزل القرآن على سبعة أحرف أو عشرة أن يستوفي كل حرف أثبته قائع فيقرأ كل ختمة براون، وهكذا إلى أن يستوفي العشرة والقراءات كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا الاتباع ولا يذل الاتباع كما يفعل بعض القراء من جمع القراءات في التلاوة في المحافل وذلك ليكون قد أتى على ما هو القرآن والسجود عند قراءة آية للسجدة ماذا يقول في سجود التلاوة ويقول فيه زيادة على ما تقدم في سجود الصلاة اللهم اجعلها لي عندك ذخرا واعظم لي بها أجرا وضعني بها وزرا وتقبلها مني كما قبلتها من داود صلى الله عليه وسلم إشارة الى قوله سبحانه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سورة إسراء أهناك ما يقال إذا مر بنوع معين من الآيات إذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق أو تعوذ فيستعيد بالله من الشر ومن العذاب أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل مكروه أو تنزيه نزه وعظم قال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا أو تسبيح سبح أو دعاء تضرع وطلب ويقول في آخر البقرة والفاتحه آمين ويزيد في آخر البقرة اللهم ربنا ولك الحمد عشرا وفي آخر لا اقسم بيوم القيامة بلا وفي آخر المرسلات آمنت بالله وفي أول سبح اسم ربك الأعلى سبحان رب الأعلى وفي آخر سورة والتين بلا وأنا على ذلك من الشاهدين وفي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد وعند ونفسي وما سواها الآية اللهم آثي نفسي تقواها وزكها أن تخير من زكها أنت وليها ومولاها أشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأن أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي وديعة عند الله أفضل الأوقات للقراءة وأفضل الأوقات للقراءة بعد صلاة الصبح وبين المغرب والعشاء ومن الأيام الجمعة والإثنين والخميس ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول منذ الشجة ومن الشهور رمضان البدء والختام ونختار الاتباء ليلة الجمعة ونختم بليلة الخميس والأفضل الختم أول النهار في الصيف وأول اللول في الشتاء ويكون في ركعتي الفجر وسنة المغرب السنة في ختم القرآن ويسن صوم يوم الختم ويحضره يحضره أهله وأصدقاؤه لأن الرحمة تنزل عنده والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن فيقول عند ختم كل سورة لا إله إلا الله والله أكبر تشبيه له بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر والدعاء مع كل ختمة دعوة مستجابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم فقرأ كل أعوذ رب الفلق ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم مفلحون ثم دعا بدعاء ختمه وهو هذا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والآية هي أول سورة الأنعام ويعدلون اي يشركون كما جاء في تفسير الطبري ويقال عدلت هذا بهذا إذا جعلته مثله قائم مقامه فهم من أجل هذا يجعلون له شبيها ومثيلا لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا لا إله إلا الله وكذب المشركون به من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين والعرب كانوا يعبدون الأصنام والمجوس أمة من الناس وهي كلمة فارسيه وكانوا يعبدون النار أما الصابئة فهم قوم كانوا يعبدون النواجم النجوم والكواكب ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو ندة أو شبه أو مثلا فانت ربنا أعظم من أن تتخذ من تتخذ شريكا فيما خلقت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذن وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل البكرة وأصيل تنفيذا لأمر الله وسبحوه بكرة وأصيل في سورة الأحزاب الآية الثانية والأربعون ويقول الطبري وسبحوه أي له بكرة أي غلوة وهو صلاة الصبح وأصول عشيا يعني صلاة العصر والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى قوله إن يقولون إلا كذبا من سورة الكهف والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الآيتين من أول سورة سبا الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآيتين من أول سورة فاطر الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سورة النمل الآية التاسعة والخمسون قل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأعظم مما يشركون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون من سورة لقمان الآية الخامسة والعشرون صدق الله وما بلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرض واختم لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهذا آخر دعاء ختم القرآن رواه البيهقي في شعب الإيمان ومن الأدعية المأثورة فيه اللهم آنس وحدتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما شئت وعلمني منه ما حملت وارزقني تلاوته اناء الليل والنهار واجعله حدة لي يا رب العالمين ويقرأ الفاتحة سبع مرات الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعود بك من سوء المحشر وأعود بك من شر هذا الشهر ثلاثا خلال رجب ويزيد في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويزيد في رمضان اللهم سلمه لنا وسلمنا له في جسل وعافية وتقبله منا ويقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت رواه أبو داود مرسلا عن معاد بن زهرة ورواه ابن السني أيضا بلفظ آخر نحو هذا وعليك توكلت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ذهب الظن وابتلت العروق وثبت الأدوء إن شاء الله وهو حديث حسن كما جاء في سنن أبو داود والنسائي عن ابن عمر الحمد لله الذي أعانني فصنت ورزقني فأفطرت وهو مرسل ضعيف ولكن يشهد له الحديث الأول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي وهو حديث حسن رواه النووي في كتابه الأذكار عن ابن ماجه وابن السني الفصل العاشر وظائف الصوم ماذا يقول إذا رأى الهلال إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تشب وترضى ربنا وربك الله رواه الطبراني قال في مجمع الزوائد وفي إثناده عثمان بن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات هلال خير مرشد ثلاثة آمنت بالذي خلقك ثلاثة الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا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 أيهما يوافق السنة الفطر أم الصلاح والسنة أن يفطر قبل أن يصلي المغرب ولو على شربة من ماء وأن يفطر على رطبات, على رطبات فإن مجد فتمرات والتمر جاف والرطب خلاف اليابس الجاف ويقول في الرطب ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يستمر فإن مجد فالماء وخاصية الصوم حفظ اللسان والبصر والسمع فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله من حاجث في أن يدع طعامه وشرابه الصلاة في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وسنة التراويح وهي جمع ترويحه وتطلق في الأصل على الاستراحة كل اربع ركعات ثم اطلقت على كل اربع ركعات من عهد عمر وهي عشرون ركعة لغير اهل المدينة ولأهل المدينة ست وثلاثون ركعة ويوترون بثلاث ويقرأ في كل ركعة بعشر ايات الاعتكاف ويسمى الاعتكاف في رمضان وقد اجمع العلماء على انه مشروع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكث عشرين يوما رواه البخاري وابو داود وابن ماجه ويتأكد في العشر الأخيرة وإذا صادف ليلة القدر فليكسر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني الأيام الفاضلة للصوم والأيام الفاضلة للصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة منه لا منفردة وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض هي الثالث عشر وتاليها والسود وهي ثلاث آخر الشهر والخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام وستة من شوال ومن الأعشار الأول من الحج ومن المحرم ومن الشهور المحرم ورجب وشعبان وفي الحديث من صام رمضان وستة من شوال والأربياء والخميس والجمعة دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء يكثر سنة، وصوم يوم عرفة كثروا سنتين، سنة الماضية وسنة مستقبلة وقال صوم يوم عاشوراء وخالف فيه اليهود وصوم قبله يوما وبعده يوما. وقال من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه ثائرة سنته. رواه البيهقي في الشعاب وأبن عبد البر. قال صاحب فقه السنة والحديث طرق أخرى كلها ضعيفة. ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض إذ قوة كما قال السخاوي انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب وقال ابن اكتحل بالاسم يوم عاشراء لم يرمد ماذا يقول الصائم من يقاتله أو يشاكمه إذا قاتله أحد أو شهتمه وهو صائم قال أعوذ بالله منك إني صائم فإن كان في صوب فرد قاله بلسانه أو نسلمت بقلبه الفصل الحادي عشر وظائف الأكل والشرب ماذا نقول عند تقديم الطعام إذا قل بيره الأكل قال اللهم لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وتكملة الحديث الذي رواه عن بن عن عامل العاص وقمن عذاب النار بسم الله فإذا في الأكل سمى فإن نسي قال بسم الله أوله وآخرة قالت عائشة ربي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نسي يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة قال التنبي حديث حسن ورواه أبو داود وهذا لفظه فإلا متذكر حتى فرغ قرأ سورة الإخلاف فإذا فرغ قال الحمد لله حمدا كثيرا طير مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا رواه البخاري عن أبي أمامة وقوله غير مكفي أي أن تكفيني وليس هناك من يكفيك ولا مكفور أي أشكرك على نعمك ولا أكفرك ولا مودع لا نستغن عنك ولا تغيب عنه ولا إلى غيرك <تصفيق> الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود والتربذي الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغه وجعل له مخرجا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله في السنة من حبيث أبي أيود من الأنصاري الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقه من غير حول مني ولا قوة قال الترملي حديث حسن ورواه ابو داود وابن ماجه من حديث معاذ اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واحببت فلك الحمد على ما اعطيت الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا الحمد لله الذي كفانا وآوانا الحمد لله الذي أنعم علينا نسألك برحمتك أن تجيرنا من النار الحمد لله الذي اطعم الطعام وسقى من الشراب وكفى من العري وهدى من الضلاله وبصر من العمايه ماذا يقول اذا راى اول الفاكهه اذا راى اول الفاكهه قال اللهم بارك لنا فيما تاتينا اللهم كما اريتنا اوله فارنا اخره واذا شرب لبن قال اللهم بارك لنا فيه وجدنا منه وفي سائر الطعام يقول اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه وإذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عزبا منهم ولن نجعله ملحا أجاجا فلسنين ملوحة بذنبنا آداب الطعام وسنه ويسن غسل قبل الطعام وبعده ونزع عليه عند الأكل والأكل باليمين وبثلاث أصابع وإما يليه إلا في الفواكه ومن أسفر الصحفة وجوانبها لا من أعلاها ولا وسطها والله يقطع اللحم والقلبه بالسكين ويلعق القصعه ويتبع ما سقط من السفره واذا وقع منه لقمه فلا يتركها بل يميط اي يزيل ما اصابها من اول وياكلها ولا ياكل متكئا ولا منبطحا على وجهه ولا قائما بل يجلس جافيا على ركبتيه او على قدميه او يقيم ركبته اليمنى ويقعد على اليسرى ولا يأكل على خوان بل سفرة والخوان ما يؤكل عليه وتوضع فوقه أطباق الطعام وتصفه والسفرة كما يقول في طعام يصنع للمسافر وسميت الجدة التي يوضع فيها الطعام سفرة مجازا ويقول سيد عبد الوهاد شعران في كتابه من حلملة وكان صلى الله عليه وسلم أكثر دروسه لأكل أن يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كان عبرس المصلي الا ان الركبه تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول انما انا عبد اكل كما يأكل العبد وجاء في سفر السعادة بالفعل زبادي واذا حضر الطعام ودعوه على السفرة ودفطوها على الارض ولم يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان مرتفع ولا يعيب الطعام ولا يشتمه ولا يأكله حارا ويلسمه أهل البيت على الاكل ولا ياكل المتفرقين واذا اتاه من لا يامنه باكل لا ياكل حتى يامره ان ياكل منه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل من اهل الشاه التي اذبئت له بخيبر وهي مسمومه ولم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاه مسمطه ويقال سمط رجل به من صوف وشواه حتى لحق بالله وكان لا يرد الحلوى ولا اللبن منهيات ونهى ان تقشر الرطبة وان ينفخ في الطعام والشراب وان يتنفس في الإناء وان يسرب قائما او يكرع بفيه من النهر بل يغفر يديه ويسره بشرفة أنفاس يسمي في كل واحدة ويحمد الله ويمص الماء ولا يعبه واذا شرب وحوله جماعة ناول الأول ويسن تغطية الاهنية وغلق الابواب بالليل ويذكر اسم الله عند كل من هنا واذا وقع الذباب في الطعام او الشراب يغسله كله ثم ينتجئه واذا اتى اتى ما يخلل الاسنان تناول منه باليمين ويسمى التخلل من الطعام ونقط ما تخلل وبلع ما لاك قال الفيومي وخلل الشخص اسنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأكود بينها واسم ذلك الخارج خلاله بالضم والخلال مثل الكتاب والعود يخلع به الأسنان ولا يتخلم بقصب لأن ذلك يوم النفر ويجرحها والقصب الغاب ونحوه الفصل الثاني عشر وظائف اللباس والزينة ماذا يقول إذا لبس ثوبه إذا لبس ثوبه قال اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوبك من شره وشر ما هو له الحمد لله لذلك ثاني هذا ورزق ليه من غير حول مني ولا قوة والحول أي شيله على الأمر حتى يتم إنجازه قد أخذه أبو داود وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري وإذا لبث الأولي قال اللهم لك الحمد أنت كثوت منه أسألك من خيره وخير ما عليه وأعوذ بك من شره وشر ما صنعته. رواه أحمد. الحمد لله الذي كفاني ما أودنا واربى عورتي واتجمل به في حياتي. رواه الترمذي. الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أذود أن نلبس أذود ما نجد، ونطير بأذود ما نجد، وأنلبس البياض فإنه أطيب وأطهر. والرياش الفاخر من السياد وكان أحب الألوان إليه بعد الخضرة وكان له سودان يلبسه ما في جمعته سود منهي عنه ونفى الله عليه وسلم عن سود شهرة في الحسن قال آذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والإزار كل ما تترك وجمع آذرة وآذر ولا عليه فيما بينه وبين الكعبين وأسل من ذلك في النار وكان صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع وكان علي مكمن القميص حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق الطيلسان ويقول هذا صوب لا يؤدى شكره وكان طول طيلسانه ستة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع والطيلسان الكساء نخضر يلبسه الخواص من النشائص والعلماء كما جاء في المنجد وجاء في المصباح وهو من لباس العجم ابن رشاد إلى النظافة ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا مشعثا أي متلبد الشعر من بره وسخ الثياب فقال أما كان هذا يجب من يسكن به رأسه ويغسر به ثيابه، قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخا قط وكان يقول إن الله يبود الوسخ والشعث وكان صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، وكان يطلق إزاره ويحب لبس الحضرة وهي نوع برود اليمن وكان يلبس قلنسوة بيضاء وهي لطاء الرأس وكان يبود عمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابه بين كتفيه والذؤابه طرف العمامه واقل ما ورد في قدر الهده اربع اصابع وهدنه الثوب طرته واكثر ما ورد ذراع لبس النعل وخلعه وقال إذا انزعل احدكم فليبدا باليمين واذا نجع فليبدا بالشمال وقاس الائمه على ذلك كن الثوب لبسا ونجعا وتشميرا ونهى ان ينتعي الرجل قائما ويجلس ونعلاه في رجليه يلبس الخاتم وكان يلبس خاتم من فضة وفصه منه ويلبس في خنصره وفصه من بعض الكفه وتختم في اليمين واليسار ونها عنه في الوسطى وعن خاتم الذهب والحديد والشبة وقال تختم بالعقيق فانه مباعك الاتكاء وكان يتكئ على وسأله على وسات من أبن والأبن الجلد المدبول والجمع أبن بفتحتين أذن مثل بريد وبرد وكانت وساته حشو هاليف منهيات ونهى عن القذع أو القذر ونكف الشيب وقال هو نور الإسلام وللمؤمنين بكل شيء حسنة ورفع درجة يوم القيامة ما لم يخضبها يعني لسواد او ينتفها، وكان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسويه، واخذ ابو ايوب من لحيته شيئا فقال لا يصيبك السوء يا ابا ايوب وكان ابن عمر يطلب على لحيته ثم يأخذ ما جاوز قرضه ويأخذ من عاربه ويسوي اطراف لحيته وكذلك ابو هيره وكان صلى الله عليه وسلم يكره دهن رأسه وتسريح لحيته ونهى أن يتمشط من أحد فكان لا يفارق مسجده سواته ومشته وقالت عائشة خمس لم تكن تفارقه في حضر ولا سفر المشت والمكخرة والمئة والسواك والمرود. وكان ينظر في المرآة أحيانا ويأمر به ويقول نظر فيها الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وصور سورة خلقي فأحسنها وجعلني من المسلمين وكان اذا قطع شسعه تراجع وكان يكتحل كل ريدة ثلاثة وكان لا يرد الطيب والريحان وكان احد الرياحين اليه الفاغية وهي نور الحناء وقيل غصن الحناء وهي ايضا نور كل ما له رائحة طيبة ومن الفطرة قص الشارب وتقليم الانصار ونتفو الابط وحلق العامة وغسل البراجن والبراز المفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرجل ووقت ذلك في من دمعة قبل الصلاة أو يوم الخميس ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوما والسنة في عانة المرأة أن نجفل الحلق وكان صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور والنورة حذر الكلس ويطلق على أخلاق تباف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل إزالة الشعر ومعنى يتنور أي يزول شعره بالنوره، فعند بلغ العانة نور نفسه، وكان يقلم أظافره كل خمسة عشر يوما، ويتنور كل شهر كذا في حديث ضعيف، وفي تاريخ ابن عساكر، ونهى عن الجلوس على جلود السباع وأمر بلث الشعر والأظافر ودم الحجامه الفصل الثالث عشر. وظائف الجلوس والقيام كان صلى الله عليه وسلم يجلس القرفصاء وينصب ركبتيه ويحتدي بيديه او بشملة ويشبك بيديه والاحتباء بالثوب الاجتماع به بان يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها هذا اكثر جلوسه وربما جلس متربعا منهيات ونهى ان يحتبي الرجل في ثوب واحد وان يقعد على اليته يده خلف ظهره وان يقعد في الشمس او بعضه في الظل وبعضه في الشمس فانه مقعد الشيطان وامر بالقعود في الظل فانه قال اكرم المجالس ما استقبل به القبلة ونهى الرجل اذا قام ان يمد رجله اليمنى ويضع يده عليها ويثبت, ويثبت اليسرى وقال هذه خطوة يبغضها الله تعالى السنة في الجلوس والقيام والسنة أن لا يخلي الإنسان مجلس جلسه عن ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عليه تبعة يوم القيامة وإذا من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك توب علي واغفر لي ثلاثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونهعت صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالطرقات فإن كان ذلك لابد منه فيقام بحقها وذلك رد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية السبيل ونصر المظلوم والإعانة في الشم وتشميت العاطس وإرشاد الأعمى وقال المجارس بالأمانة ما حدث به فيها لا ينقل وإلا لم يستكتم ومن التواضع الرضا بالدون من شرف المجارس وأن حيث انتهى به المجلس ونهاء يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه وعن الجلوس بين الرجل وابنه وبين اثنين يتحدثان إلا بإذنهما وعن الجلوس بوسط الحلقة وعن تخطي حلقة القوم وعن تخطي حلقة القوم بغير إذنهم ويسن القيام للعالم والصالح والولد والسلطان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد وحده فتزحزح له وقال إن للمسلم حقا إذا رآه أخوه ان يتزحزح له وكان لا يجلس في بيت مظلم إلا ان يسرج, يسرج له فيه سراج وكان يكره السراج عند السبح ومن أتى أهل مجلس سلم عليهم فإذا قام ليفارقهم سلم أخرى الفصل الرابع عشر وظائف النوم ما يسن يسن. كن الصبيان وغلق الأبواب عند غروب الشمس ويسمى الله تعالى وطفل النسباح وكل نار قبل النوم وأن ينام الإنسان على طهارة فإن تعذر تيمم ويستقبل قبله ووصيته مكتوبة تحت رأسه وسواكه, وسواكه وطهوره ويعقد التوبة من كل جنب وينوي القيام من الليل فإذا آوى إلى تراشه نفذه بداخله بداخلة إذاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يستاك ثم يطجع على شقه الأيمن ويده لن تحت خده ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمك اللهم أحيا وأموت بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه إذا مسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به الصالحين اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك لا من ولا من منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته ويقول اللهم طن عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منذل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخر بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء ادعنا الدنيا واغننا من الفقر اللهم إني أعوذ بوجنك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ من بناصيته اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع الجد منك الجد سبحانك وبحمدك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك واجعلني في النبي في النبي الأعلى الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وأسقاني والذي المن علي فأفضل والذي أعطاني فأجل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء أعوذ بك من النار وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مما ومحياها وإن قبضتها فارحمها وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان اللهم أسألك العافية اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم الحمد لله الذي على فقهر والحمد لله الذي بسط فخبر الحمد لله الذي على فقهر والحمد لله الذي بسط فخبر والحمد لله الذي منك فقهر والحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم انفعني بسمعي وبصري واجعلهم الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه سأري اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع ويقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا ثم يسبح ويحمد مئة ويقرأ الفاتحة والكرسي وآخر البقرة والإسراء وآخر الكهف والسجدة وياسين والزمر والدخان والواقعة وتبارك وألهاكم والإخلاص مرة أو مئة والمعوذتين ويختم بسورة الكافرون وينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ويكره أن ينام في بيت وحده أو على سطح ليس له جدار أو على قارعة الطريق او بين القوم او عارية او على بطنه فانها يبغضها الله والنوم بعد العصر وبعد الصبح وقبل العشاء والحديث بعد العشاء الا في الخير وفي الحديث من قرض بيت شعر بعد صلاه العشاء الاخره لم تقبل له تلك الليله صلاه وتسمى القيلوله فان الشياطين لا تقيل فإذا قلق قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلت كن بي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يضغى علي عز جارك وجل سماؤك ولا إله غيرك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخرك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أني معيني واهد ليلي فإذا كان يفزع في نومه قال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحبرون ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإذا استوحش قال سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح فإن رأى رؤيا يحبها يحمد الله أو يكرهها كفل عن يساره ثلاثا وتحول عن جنبه الذي كان عليه وقال اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وصيئات الأحلام ثلاثا أعود بما عادت به ملائكة الله ورسله من شجر الليله الليلة أن يضرني في ديني أو دنيا يا رحمن ولا يحدث بها فإنها لم تضره فإذا استيقظ وأراد النوم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لي اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني وهبني من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فإن رأى كوكبا قد قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صاح الديك سأل من فضل الله أو الكلب أو الحمار تعوذ من الشيطان الرجيم ويكره سب الديك والبراغيث فإذا قام للصلاة من جوف الليل جلس فمسح النوم على وجهه بيده ثم قرأ خواتيم آل عمران ثم تخلى والسنة لمن خرج بالليل لحاجته أيغلق على بيته فإن ذلك يمنع الشيطان ثم استاكى ثم استغفر الله ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ويقول اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيم السماوات والأرض أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت الحي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ويفتح صلاته بركعتين خفيفتين ويكبر ويحمد ويهلل ويستغفر ويقول عند افتتاح الصلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلفت فيه من الحق باذنك الجن والامس انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ويقول بعد صلاة الليل اللهم اني اسألك رحمة من عندك يهتدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلوم بها شعفي وتسلخ بها غايتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ومنزل الشهداء والنصر على الأعداء وأسألك رحمتك يا رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والامر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود المفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سما لأوليائك وعدوا لأعدائك وإذا نعسد صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ويستحب ضجعته بين صلاة الليل والسحر فإنها تذهب عنه أثر السهر ومن نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له قراءة من الليل الفصل الخامس عشر وظائف شتاء ترد في الليل والنهار السنة لمن خرج من بيته أن يسلم على أهله قبل أن يخرج وأن يقول عند خروجه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ويرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم إني أعود بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي بسم الله ما شاء الله حفظي الله ونعم الوكيل ويسلم على كل من لقيه ممن عرف ومن لم يعرف ويتحرص ان يسلم في كل يوم على عشرة من المسلمين وان يكون هو المبتدئ فانه افضل من الراد والسنة ان يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير وإذا كان معه رفيق فحالت بينها بينهما شجرة أو حائط ثم التقيا سلم عليه وتكره الإشارة في السلام بأصبع واحد فإنه فعل اليهود ومر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فقال السلام عليكم يا صبيان وفي الحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفرى وضحف كل منهما في وجه صاحبه غفر لهما ونزل عليهما مئة رحمة للبادئ تسعون وللمصافح عشر ويقدم السلام على المصافحة وكان صلى الله عليه وسلم إلى مشى توكأ على عصا أو عرجون وكان يحب العراجين ولا يزال في يده منها وكان لا يلتفت في طريقه وإذا التفت لحاجة التفت جميعا ولا ودع أحدا من أفحابه يمشي خلفه ونهى عن المشي في المساجد والأسواق بالقمص إلا وتحتها الأذر والمعنى فيه أن القميص وحده يسب حجم العورة انتهى الوجه الأول والسنة لمن ركب الدابة أن يقول بسم الله الحمد لله الذي سخرنا هذا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الدنوب إلا أنت الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا ويكدر ثلاثا ويحمد ثلاثا ويسبح ثلاثا ويهلل مرة منهيات ونهى صلى الله عليه وسلم عن درب خدور الدواب واسمها في الوجه وأن يتخذ كراسية في الطريق والأسواق وأن يركب ثلاثة على دابة وإذا ركب اثنان فصاحب الدابة أحق بصدرها ومن ساء خلقه من الدواب والرقيق والصبيان يقرأ في أذنه ونهى عن ضرب الخادم وان يقول قبح الله وجهك ووجه من يشبهك ولا يعجله عن صلاته ولا يقومه عن طعامه ويشبعه كل الإشباع ولا يقول المملوك ربي وربتي بل سيدي وسيدتي وقال إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر, فذكر لله فارفعوا أيديكم وإذا دعا من لا يعرف قال يا عبد الله أو يبن عبد الله ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجدال والمماراه وملاحات الرجال ونهى ان يقول جعلت في ذاك أبي وأمي وإنما يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأن يقول أنعم صباحا أو أنعم الله بك عينا كما كان في الجاهلية ولا دأس بأنعم الله عليك وأن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين كما في الجاهلية بل يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ونهى عن التحدث بما يجري بين الزوجين في الجماع وعن تناج اثنين ومعهما ثالث من أجل أنه يحزنه والسنة من غضب وهو قائم ان يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليتجع ويسكت ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضا ونهى أن يبصق عن يمينه بل عن يساره إن كان فارغا وإلا تحت قدمه وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع الصوت بل يحب أن يراه خفيف الصوت والسنة لمن أحب أحدا أن يعلمه والسنة لمن كتب كتابا أن يبدأ بنفسه وكرامة الكتاب ختمه ولجواب الكتاب حق كرد السلام والسنة لمن عطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويغفر صوته ويقول الحمد لله رب العالمين على كل حال ويقال له يرحمك الله ويقول هو يغفر الله لي ولكم أو يهديكم الله ويصبح بالكم واذا عطس وهو وحده قال الحمد لله يغفر الله لي ولكم فان الملائكة الذين معه مشمتونه والسنة لمن راى من احد ما يعجبه ان يدعو له بالبركة وان يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله فان اصابه بالعين اجبر على الاستغسال فيؤتى بقده حنماء فيدخل يده في القده فيمدن ثنه في القده ويرسل وجهه في القده ثم يصمد بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصمد على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى ثم يغسل ركبتيه ثم داخلة إزاره ثم صب على رأسه صبة واحدة ولا يفدع القدح حتى يفرغ ويكفي الإناء من خلفه والسنة تنظيف البيوت وإخراج القمانات منها فإن الله نظيف يحب النظافة ولا يحب لأحد أن يأخذ متاع صاحبه ولا أن يروع مسلما ويستحب قتل العقرب والوزغ والحيتي بعد أن تؤذي ويقال لها إذا ظهرت في المسكن نسألك, نسألك بعهد نوح وسليمان ابن داود وقال مالك يقول أصرح عليك بالله واليوم الآخر ولا تؤذينا والسنة بمن ركب السفينة أن يقول بسم الله الملك بسم الله مجريها الآية وما قدر الله حق قدره ونهنى عن ركوب البحر عند ارتجاجه وأن ينظر الرجل إلى ظله في الماء الفصل السادس عشر الكار أمور عاربة يقال عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم متفق عليه يا حلو يا قيوم برحمتك أستغيث خرجه الترملي والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت خرجه أبو داود سبحانك إني كنت من الظالمين خرجه الترمذي توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا ويقال عند الهم والحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن نور ورضيع وربيع قلبي وجلاء خزني وذهاب همي خرجه أحمد في مسمده وابن في صحيحه بإثناب صحيح ويقال عند الوحشه وهي الهم والخلوة وأوحش المنزل أي أقفر وذهب عنه الناس يقال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ويقال عند الوسوسة في الإيمان والوسوسة حديث النفس ووسوس له الشيطان وإليه حدثه بشر أو بما لا نفع فيه ولا خير ويقال وسوس الرجل أصيب في عقله وتكلم بغير نظام وأفعبته الوساوس فهو موسوس أي تكلم بكلام خفي والوسواس الشيطان فيقال عند الوسوسة في الإيمان هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ويقال عند رؤيه مبتلا الحمد لله الذي عافاني عن مبتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا ويكره أن يسمع المبتلا التعود من البلاء وذلك رعاية لمشاعره. ويقال في المرب لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت اللهم إن كنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى وداعدني من النار كما باعدت أوليائك الذين سبقت لهم الحسنى اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي وأفكني جنة عدن وجنة عدن أي دار إقامة ويقال عدن بالمكان أي أقام فيه اللهم إني أسألك تأجيل عافيتك وصبرا على بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث والنفس من الفم التفل والنفس ما يلقيه الإنسان من فمه وأوله بزق ثم النفس ثم النفخ يقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة ويقال على موضع الألم بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بالله وعزته وقوته من شر ما أرد وأحاذر سبعا ويقال في النزع وهو ترك الحياة وحالة المريض عند خروج الروح الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعني على الموت وهونه علي ويقرأ سورة الاخلاص وياسين ويقال عند تعسر المعيشة بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم أرضني بقضائك وباركني فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ويقال إذا صعب عليه أمر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإذا غلبه أمر قال قدر الله وما شاء فعل حسبي الله ونعم الوكيل وإذا غلبه الدين قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن سواك اللهم فارج الهم كاشف الكرب مجيب دعوة المضطر رحمن الدنيا والآخرة ارحمني رحمة تغنيني بها عن سواك اللهم اقض عني الدين ويقال عند دخول السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بسم الله اللهم اني اسالك خير هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اسالك ان اصيب فيها صفقه خاسرة أو يمينا فاجرة ويقال إذا رأى حريقا أو هبت أو هاجت ريح مظلمة يكبر فإن التكبير يطفئ الحريق ويحل العجاج الأسود والعجاج أي دخان، وعند هواجان الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر ما فيها اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا واذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تهلكنا بعذابك واذا نزل المطر قال اللهم طيب النافع ويدعو بما شاء الفصل السابع عشر دعوات مطلقة مأثورة اللهم اغفر لي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لدنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكرني ولا تنكر علي وانصرني على من بغى علي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي وردني بما قسمت لي اللهم اجعلني أخشاك كأنني أراك أبدا حتى ألقاك واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخلي في قضائك وبارك لي في قدرك اللهم اجعلني صبورا اللهم اجعلني شكورا اللهم اجعلني في عيني صغيرا اللهم اجعلني في أعين الناس كبيرة، اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكلب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خافيه الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الفصل الثامن عشر استعاذات مطلقة مأثورة اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشمات الأعداء اللهم إني أعوذ بك من شر ما قد علمت ومن شر ما أعلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق واعوذ بك ان يتخضطني الشيطان عند الموت اللهم اني اعوذ بك من موت الهرم واعوذ بك من موت الغم اللهم إني اعوذ بك من الشقاوة والنفاق وسوء الاخلاق اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقامه اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم وباسمك العظيم من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا وأعوذ بك من مال يكون علي عذاب وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشها اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوالق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أنت غياسي فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ وأنت عيادي فبك أعوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن سيئات ذكرك والانصراف عن شكرك أما في حرزك لولي ونهاري ونومي وقراري ومعني وأسفاري ذكرك شعاري وثناؤك بساري لا اله الا انت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك اجرني من خزيك ومن شر عقابك واضرب علي سرادقات حفظك وادخلني في حفظ عنايتك وادني بخير منك يا ارحم الراحمين اللهم اني اعوذ بك من العدل والكسل وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والعيلة هي الفقر وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام اللهم إني أعوذ بك من الفقر والعيلة ومن أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع ومن طمع إلى غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع الفصل التاسع عشر ذكر أسماء الله الحسنى ونختم الكتاب بذكر أسماء الله الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القحار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباشق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجير الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تعليق بيد كاتبها وقد علقت بيد كاتبها محمد المنير بلد وجد الشافعي مذهب القرادي لقد الأزهري مجلس الأحمدي طريقة حقق الله رجاه وبلغه ما يؤمله ويرتجيه من مولاه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وكان الفراغ من تسميتها يوم الثلاثاء عشرين من شهر جماد الآخرة سنة تسع من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد انتهى كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإيمان جلال الدين السيوطي دراسة وتحقيق مصطفى عاشور الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين وفيما تبقى من الشريط اليكم كتاب القام الحجر لمن زكى سعب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما الانام الحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق وتعليق مصطفى عاشور الناشر مكتبة الساعي بالرياض يقرأه عليكم محمد السبيحين بسم الله الرحمن الرحيم اهداء الى الذين وقفوا من سلمان رشدي موقف المدافع عن شيطانياته وراحوا يزكون كتاباته اليهم اهدي هذه الرسالة وهي للامام جلال الدين السيوطي ففيها القام الحجر لكل من زكى ساب ابي بكر وعمر وإلى كل مسلم يغار على حرومات دينه ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار إليهم أهدي هذه الرسالة ففيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين وتكريم لصحابة رسول رب العالمين تقديم ما أشبه الليلة بالبارحة ولكن الحقيقة التي لا يتناطح فيها عن زان ولا يختلف عليها اثنان ان القافلة ما زالت تسير وان على نباح الكلاب ألم يواجه الاسلام في كل عصر تحديات سافرة وتيارات فكرية ملحده وحملات هدامة واتهامات باطلة وحروبا شرسة ضارية حدفهم ميل منه وبث البلبلة في نفوس معتنقيه وبخافة الشباب وهذا الغزوش الثقافي الذي نواجهه كان ولا يزال في احد الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها بعد التشكيك في معتقداتها وابراز منهم في موضع القدوة منها وقد احاطت بهم سحب الشك وغيوم الريبة ولكن مطمئنك الى ان دينا يغل خمسة عشر قرنا هدفا لتلك الحملات ثم يخرج منها كالذهب الابريز لامعا براقا متجددا له اجدر بالاعتناق وأحق بالبقاء وما مثل أعدائه معه إلا كما قال شاعرنا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعد وعلى مر العصور يهد للدفاع عن الدين وحامل رايته علماء أبرار وكتاب أطهار فها هي ذي رسالة ألفها الإمام السيوطي ليلقن بها من زكى ساد أبي بكل وعمر حجرا وفيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين وكأنما أراد الله أن يقع الاختيار على إستار هذه الرسالة في أيامنا هذه التي رج فيها عالمنا الإسلامي بمختريات سلمان رشدي على النبي المصطفى وآل بوته الأطهار وصحابته الأبرار وأعتقد أنه اختيار صادف قبولا حيث ظهر في وقت نحن في أمس الحادث إليه ليرد على الباطل بسلاح العصر وما أشد حادث المكتبات الإسلامية إلى هذا اللون من ألوان الدفاع الشرعي عن الإسلام بالحجة والمنطق وأسأل الله أن يجعله جليلا النفع عظوما الفائدة خالصا لوجهه الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته وإليه أنيد مستفى عاشور دراسة التحقيق المؤلف والكتاب اولا المؤلف العالم الموسوعة مولده ونشأته ووفاته حياته العلمية ومؤلفاته السيوطي وعصره ثانيا الكتاب نسبة الكتاب الى السيوطي سبب تأليفه وصف المخطوطة مضمون هذه الرسالة منهج التحقيق ويرن المؤلف ورحلة حياته العالم الموسوعه يقف العلماء والباحثون امام هذا العالم الموسوعي وقد تملكت تملكتهم الدهشه وسيطر عليهم الإعجاب فعبد الرحمن ابن ابي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي رجل كثير التصانيف متنوع الموضوعات كاد يؤلف في كل علم كتابا وان يخرج في كل فن تصنيفا فقد كتب في التفسير وجمع في الحديث ودون التواريخ وصنف في اللغة والنحو والصرف والمعاني وألف في العقائد والأصول ثم شرح الأمهات والبطون وأدلى بدلوه في الأدب فنظم ديوانا وأنشأ مقامات وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصولة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي مولده ونشأته ووفاته جاء السيوطي الى الدنيا عام 849 للهجرة بعيد المغرب من ليلة الاحد في مستهل رجب وكان مسقط رأسه ببلده اسيوط مسكن اجداده وماوى اسلافه وتوفي رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الاولى سنة اشدى عشرة وتسعمائة حياته العلمية ومؤلفاته يحدثه السيوطي عن شغفه بالعلم وولايه بالبحث والاطلاع في رسالة أثناءها بتعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المئة فيقول وبعد فإني رجل حبد إلي العلم والنظر فيه دقيقه وجليله والغوص على دقائقه والتطلع إلى إدراك حقائقه والفحص. عن أصوله وجبلت على ذلك فليس في من شعره إلا وهي منحونة بذلك وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أي تتلمذ على أساسية كبار جلهم كان رأسا في علمه وقمة في فنه وقد أوضي همة عظيمة وجلدا ومسابرة على العلم والتحصيل حتى كان يحضر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء يحكي لنا الداوودي بعدما رآه في ذلك فيقول عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا وكان مع ذلك يمد الحديث ويجيب عن المتعالب منه بأجوبة حسنة ولقد أهله ذلك أن يكون طالبا محصلا، فعالما نحريرا ثم مؤلفا موسوعيا ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعا تتلمذ السيوطي على طائفة من اعلام عصره ومشايخ عهده حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ وفقهاء فحول وعلماء عربية حذاق منهم محي الدين الكافيجي وشمس الدين المرزباني وتقي الدين الشبلي الحنفي وشيخ الاسلام شرف الدين المناوي ولم يذر السيوطي البار ينكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ويثني عليهم الخير كله بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجنه الكبير حاطب ليل وجارف سيل. انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.